بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاء منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا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 وما لها من فروج والأرض مدّدناها وألقينا فيها روازي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بيج تبصرت وذكر لكل عبد منيب ونزلنا من السماء إما أم مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نظير رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج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 ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوديد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفر من قول إلا لديه رقيب عتيد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 لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرئوا هذا ما لدي اعتيد القياء في جهنم كل كفّار عنيد منا علّ الخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقاه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطعنت ولكن ولكن كان في ضلال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 ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا بالنغوب فاصبر على ما يقولون